هو الكل اللي عايشيره بسلفهاطع غرب جديد يا حسين يا حسين مثل حيرتك ما, ما اجرجعي <صفيق> هاي الحيره الاولى هاي الصوره الاولى, هاي الصورة, الأولى. هاي الصورة, الأولى. هاي الصوره الثانيه وين تعال قلبك يشوفه لولا زينب, زينب واقفة بين الرأس والجسد تروح و أياما تروحه و أياما تبقى زيني قلنا يا أبو علي شنو حيرته شنو أضليم من الجسم يحسيان راسك من يروحه ويخي خويا خويا أروحي ميسر ويذرأس جسمك من يدلدل أريد جواب أريد جواب وين الشباب يلا شباب الليلة جمعة هاي فاطمة السجن والله بقي أنتم حيارة واصبج ماكو شباب ماعدنا والله بقي أنتم حيارة واصبج والله بليدي يا نولى عباس جبرالي آه يا زينب آه. صورة, صورة الثالثه تعال شوف خير الزين بدال ويا زينب ضاعت منها طفله ودور عليها دور يمنى يسرا مو هي وفه ويا ابو علي وفه قالت لنا بروحي لباريه لجعاب وبعيني لا بس ضاعت بس خيال من العسكر قالها انا سمعت انين يا مجسد الحسين من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم هاي أنا أقراها لقبائي الحوائي جموية أقراها لقبائي الحوائي وأهديها أهديها, أهديها الأيتام العراق أهديها أهديها الأيتام هذا البلد الجريئ من سمعة حجي الخيال زي أن أبراحة تصيح بصات وإن انت يا بعد الروح يا عم جمعت من بعد وانا وحده حاجب يم اريد اصل ما تقعد توديني من سمعة من الخيال الخيال مهم حاج الخيال زينة براحة بهم تصيح مصاج وين انت يا بعد الروح يا عم, عم سمعة من سمعت بعد ونو وحدة, وحدة حاجب حاج اليمة تقل حاج لبعدة اخ يمي ولا حد منها ليمي, ليمي اريد اصلى عن دمي ما تقعد توديني لعن دمي يا بوسكي الله وكب الله يرحم عبد الحسين الشرع الله يرحم يا بو علي الليل ومن خاف انخطف لون صاروا بعيدين ما ظل بعد يلفوني زينب صاحت لا يا عيون قامت شبت عليه وتلود من الوجل بي او عمتها جاءتيها تقول لها لهنا وندور تخلي تقلها يا عمّا يا عمّا الخال من هجمة وعادي حرق وخيم آه يا يا. أنا على وجه من الخطر فريت ومن الخاف يا عمّا اسمع أرجوك اسمع أهدى أهدى اسمع حزين اسمع. اسمع أنا على وجه من الخطر فريت ومن الخاف يا عم اجيتي لقيت وفوي حسين نايم وقعد اجيب اه جياتي جياتي بيزي الناي بيزي الناي يا زينب يا زينب اي حضر حاجتك اهل الحاجات الواقفة ليلة جمعة, جمعة والله تقضى توجه توجه, توجه, توجه, توجه آه يا, آه يا, عمّة. يا عمّة أريدك تهدب هاي الأبيات بداعك الحسين حتى تسمح, تسمح أنزين نشوف الصارب زينين يا عمّة يا عمّة يا عمّة وجنع ديّن لي, لي وانشبني الوجل والوان أنا من أسمع صحيّل الخيل الولي بكتربوه يا عزين قولا يا زينب يا, يا, يا عم يا عم وجن علي اللي وانشبني اي الوجل والويل نسمع صهيل الخيل الاذب كتر ويا حاسس وانت وسد حملت زينب الطفل ولكن التبتت إلى الحسين تقل يا حسين والله حيرتني يا يا يا حسين اي والله حيرتني والله حيرتني ايها انا حرم بجري ايرك